جامعتهم العظيمة وماواهم في السراء والضراء فكانت إذا نزلت نازلة أو حدث امر أمر بلالا رضي الله عنه فينادي الصلاة جامعة وهنا إخوة الإسلام صورة مباشرة لأرويقتي وجنباتي هذا المسجد العظيم مسجده صلى الله عليه وسلم أكف ترفع وآيات تتلى المصلون في مسجدهما بين قائم وراكع وساجد وتال لكتاب الله عز وجل وصورة مباشرة للروضة الشريفة التي تشهد هذه الأعداد الكبيرة من المصلين والزائرين وخاصة في هذه الأيام حيث يحرص عدد كبير من المصلين على البقاء في الروضة الشريفة لأوقات طويلة والصلاة والدعاء في هذه البقعة الطاهرة وقد جاء في فضلها عنه صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومن بري روضة من رياض الجنة إخوة الإسلام كما تشاهدون هذه الأجواء الجميلة هذه الأجواء الإيمانية العاطرة لجموع المصلين في مسجده صلى الله عليه وسلم وهم يرفعون أكفة الضراعة في هذا الوقت المبارك ما بين الأذاني والإقامة فالدعاء لا يرد في هذا الوقت فلا تنسوا أنفسكم من الدعاء لكم ولمن له حق عليكم وللمسلمين أينما كانوا وللمسلمين أينما كانوا نعم إخوة الإسلام هذه الصور الإيمانية التي تسمو بمعارج الأرواح والنفوس إلى نشوة الإيمان والسرور بطاعة الرحمن أجواء إيمانية روحانية طاهرة من مسجده صلى الله عليه وسلم مفعمة بعبق الإيمان يضللها الخشوع والصفاء ما أجمل هذا المنظر خط الإسلام لهذا التآلف والمحبة لجموع المصلين والزائرين في مسجده صلى الله عليه وسلم الذين قدموا من كل صوب بعيد ومن كل فج عميق هنا إخوة الإسلام تصف النفوس وتسم الأرواح هنا الكل يتعبذ ربه في نصب العبادة للروح أفراح وفي أفيا المغفرة وقبول العمل للمؤمن مستراح كم هو جميل هذه المناظر الأجواء الإيمانية وهذه الأجواء الإيمانية في واحة الهداية حيث تشرق لآلئ الإيمان إخوة الإسلام ما هي إلا لحظات وتقام الصلاة من هنا من مسجده صلى الله عليه وسلم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة السلامات قد قامت الصلاة. الله اكبر الله أكبر. الله اكبر سبحانك الله و اشهد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ما لك يوم الدين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 ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين الله اكبر الله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 Allàhu akbar, allàhu akbar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 ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَأَوْقَعَ عِبَادَهُ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ثُمَّ رَدُّ إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ اللَّهُ أَكْبَرُ اسمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله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 الله أكبر الله أكبر أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده Allahu a advén. Allahu a Allahu a final A низ que